شرح السنة للإمام المزني الدرس التاسع بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة المزني رحمه الله تعالى الصفات وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست لمحدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال عال على عرشه باين من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود الله الحمد لله والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ذكر أيضاً الإيمان بالصفات وكلمات الله وقدرك الله ونعته وصفاته أنها كلها كاملات وأنها غير مخلوقات وأنها دائمات ازليات وليست بمحدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد هذا من أكيدات السنة تقدم الكلام في القرآن وأنه كلمة كلام الله كذلك ذكر أن كلمات الله كاملات إذن على ذلك. أتأكيد كمالها وتمامها وتمت كلمة ربك الحسنى وتمت كلمة ربك لأمل أن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا آيات تدل على ان كلام الله كامل كاما هذا معنى كاملات وكذلك غير مخلوقات كذلك قدره الله نعتقد ان الله تعالى على كل شيء قدير وانه لا يعجزه شيء وان قدرته صفه من صفاته وقد اعتقدها العشائره يعني اثبتوا أثبت أثبت أثبت القدره وذلك لأنهم أروا أن هذه المهجو المخلدثات لا بد لها من محدث، فعذبت أن الذي عذبت الذي خلقها قادر على كل شيء، الذي خلق هذه الأفلاك خلق هذه وما فيها أليس ذلك دلنا على قدرته؟ خلق الجبال وأرتاها عند دليلاً على قدرته وإذا كان كامل القدرة فلا يخرج عن قدرته شيء أبما في ذلك أحركات العباد وأفعالهم فإن داخلة في قدرة الله كذلك نعته يعني ما نعت به نفسه وصفاته ما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ثابت ولو وصف بذلك احد من المخلوقات فإن بينها فرق بما مثلا اثبت كلامه بقوله وكلم الله موسى واثبت كلام المخلوقين في قوله فلما كلمه قال انك اليوم لدينا متين امين فهل كلام الله مثل كلام ذلك المخلوق ليس الكلام مثل الكلام ولكن كله كلام كذلك وصف نفسه بالمجيء والاتيان وجاء ربك وكذلك أن يأتيهم الله المخلوق أيضا يوصف بأنه يجيء ويأتي كما في قوله فلما جاء موسى هل جاء موسى مثل قول جاء ربك المجيء ثابت هنا وهنا ولكن ليس المجيء كالمجيء وكذلك الاتيان أن يأتيهم الله والمخلوق يوصف بأنه يأتي إذا اتى فلان إلى تبع ليس الاتيان كالاتيان كل يليق به نعته اتيان المخلوق يناسبه اتيان الرب يناسبه وكذلك مثلا العلم يوصف المخلوق بالعلم يوصف الرب وليس العلم كالعلم يوصف أيضا بالمحبة في يحبهم ويحبونه فعل محبه الله كمحبتهم اثبت انه يحب انهم يحب ويحبون وليس الحب كالحب وكذلك الرضا رضي الله عنه ورضوا عنه اثبت للمخلوق رضا وليس الرضا كالرضا وكذلك اسخط أعزبت لنفسه أنه يسخط والمخلوق أيضا يسخط وليس السخط كالسخط وكذلك مثلا الأسف يوصف الرب بذلك فلما آسفنا انتقمنا منهم يوصف به والمخلوق أيضا يوصف بذلك وليس الأسف كالأسف وكذلك أبقية الصفات أن نثبتها لله تعالى ونتأكد أنها كاملات وأنها ليست مخلوقة كل صفات الله قديمة لا يقال إنها مخلوقة بل يقال انها صفات ثابته في الله تعالى غير مخلوقة وأنها دائمات لا تفنى كما أن ذات الرب لا تفنى وكذلك صفاته لا تفنى ازليات الأذليات قديمة التي لم تسبق بعدم فالرب تعالى قديم لم يسبق بعدم وكذلك أيضا صفاته قديمة يعني أذلية لأن تسبق بعادا وليست في محدثات فتبيت ليس شيء من صفاته محدث يعني متجدد فيبيت فيبنى سواء الأفعال أو الزوات الصفات الفعلية أو الصفات الزاتية أعبال هو مرصوف بها عزرة كما يقول الطحاوي في عقيدته ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بعد وجود من يرزقهم استفاد اسم الرازق أو الرزاق الله تعالى اسمه الرزاق قبل أن يوجد خلق الذي يرزقهم والرزاق وكذلك اسمه الخالق قبل أن يوجد خلق قبل لا يوجد شيئا من المخلوقات هو الخالق وكذلك يوصف بأنه العزيز قبل لا يوجد من يعتز عليهم الحكيم قبل لا يوجد من يحكم فيهم وكذلك أزليات ليست في محدثات متبين ولا كان ربنا ناقصا فيزيد يعني ما كان فاكدا لصفه ما كان فاكدا للقدره فحدثت القدره ما كان فاكدا للكلام فحدث الكلام اعمال كل صفاته كامله ليس كان ناقصا فحدثت له صفه فزاعد بها ثم يقول أجلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين هذا نافي للتشبيه وذلك لأن المؤطلة يرمون كل من أثبت بأنه مشبه من أثبت النجول من أثبت العلو من أثبت السماء والبصر من أثبت العلم من أثبت الحكمة أو الرحمة أو المحبة أو الكدرة ونحو ذلك فعلوا هذه توجده المخلوق فأنت مشبه شبهت جسمت جحيت أثبت أجه حشوت يسموننا الآن حشوية هكذا يعبروا المفتي المشهور في عمان يقال له الخليلي احمد يرد على من اثبت صفه العلو ومن اثبت الكلام ويقول انهم حشويه هكذا في رسائله حشويه يعني انهم حشوا ربهم في السماء تعالى الله يعني نحن نقول ان الله موصوف بالعلو كما وصف به نفسه وكل من اثبت مثلا اذا اثبتنا رؤيه الله ان الله تعالى يرى في الاخره وفي الجنه يقولون هذا عظه تشبيه واذا قلنا انه يرى بلا كيف يقال ما تنفعكم هذه الكلمه يقول الزمخشري قد شبهوه بخلقه فتشبه تخوفوا شنع الوراء فتستروا بالبال كفا. يعني شبهوا الرب تعالى بخلقه ثم خافوا أننا نشنع عليهم فتستروا بقولهم بلا كيف وسماها البلكفا ننزه الله عن مشابهة المخلوقين قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء رد على المشبهه وهو السميع البصير رد على المعطلة إذا قلت هذه الكلمة عليهم المعطلة هو السمع البصير <تصفيق> لأن فيها إثبات السمع والبصر ان الله تعالى سميع يسمع كل شيء وبصير يرى كل شيء يبصره ذكر أن ابن أبي دعاد قال للمأمون أريد أن تكتب على سترة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم حتى لا يفتل السم والبصر فقال المأمون نخشى أن, أن ينكر علينا الناس حرفتم القرآن غيرتم كلام الله وهو السميع البسيط هذه هي لهم نهلوا نمشي مشابهه المخلوقات قال الله تعالى هل تعلم له السمي دليل على انه لا سمي له ولا ند له السمي هو الذي يستحق ان يسمى باسم من اسماء الله وهذا لا يجوز يطعته لاي مخلوق ليس له لا سمي له ولا كفأ له ولم يكن له كفوان أحد كرأها بعضهم ولم يكن له كفوان أحد الكفء هو المشابه كذلك اعنف الله الند فلا تجعلوا لله اندادا الانداد هم الشبهاء والأنظار يقالوا هذا ند هذا يعني نظيرة وشبيه له مثيل الله نفى الله تعالى نفسه الكفو أي لا كفو له ونفى الند وأنكر على الذين يتخذون الله أندادا قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فجعل هؤلاء منددين حيث جعلوا هذا المخلوق ندا للخالق وكذلك فاستر ابن عباس قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال الأنداد هو الشرك أخفى في هذه الأمة من دبي بن أملة السوداء على صلاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي إلى آخر الاثر كذلك ذكر عدم ضرب الأمثال فلا تضرب لله الأمثال إذا تجعل الله مثلا أو تقول إن الله يماثل كذا وكذا هذه أدلة ظاهرة ترد على المشبهة وتبين أن أهل السنة لا يوصفون بأنهم مشبهة وهم يكرون هذه الآيات هكذا يذكر أهل السنة في مقدمة رسالة الواسطية لابن سيمية فيقول فيها لا ند له ولا شبيه له ولا كفو له ونرد على الذين يلحدون في اسماء الله أو يلحدون في صفات الله والالحاد في الأصل هو الميل ومنه سمي اللحد لحظه لانه مائل من سمس القبر ذكر الله أو أحاب الله الملحدين قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا بمعنى أنهم يحرفون الآيات ويصرفونها عن الدلالات يلحدون فيها ويميلونها عن مدلولها وكذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون يلحدون في أسمائه بمعنى أنهم يميلونها عما تدل عليه أسمائه كذلك أيضا الصفات قصرت عنه طن الواصفين الواصفون الذين يصفونه مهما كانوا من أهل الفطانه ومن أهل الذكاء ومن أهل قوة الإدراك فإنها تكسر عنه في طنهم في وصفهم حتى يقولوا أتفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق أمننا أنكم إذا أثبتتم الصفات تثبتونها وتسكتون عن كيفيتها هذا معنى عدم التفكر في المخلوق الخالق يعني حتى لا تكونوا من المكيفين الذين يتأكدون إثبات الكيفية أو يسألون عنها الكيف الذي هو السؤال أو الكيفية فالسؤال أي قال ما كيفية محبة الله ما كيفية حبه ما كيفية غضبه ورضاه نقول الكيف مجهول لا تسأل عنه فإنه مجهول لا نتنخوه فيه الكيف مجهول كذلك أيضا الذين يثبتونها الذين يقولون كيفية استوائه هكذا كيفية نزوله هكذا وقد تذهب بابهم على الشيخ ابن تيمية حتى قالوا أنه يكيف النزول وأنه صعد مرة عن الرفيع رفيع فقال ينزل كنزول هذا من هذا المنبر وهذا كذب عليه في رحلة أو كتاب يسمى رحلة من بطوطة ذكر أنه جاء إلى دمشق ورأى ابن تيمية ورأىه أقد ارتفعتك على المنبر وقال إن الله ينزل مثل نزولي هذا أبحث وإذا مجيء ابن بطوطة لدمشق كان وقت أن سجن الشيخ عندما كان مسكنا في كل دمشق. قبل ان يموت بسنتين ونصف فجاء وهو مسكون كذبت يا ابن بطوطه كيف رايته هو مسكون ما دخلت عليه بالسجن وليس في السجن منبر يركع عليه لما يصعد ويريك والذين نكلوا عنه ان كان نقلوا فقد كذبوا الحاصل أن الله تعالى لا يشبه بشيء من خلقه فطنة المخلوقين لا تبلغ أن تكيف صفة من صفات الخالق لا وصفه بما وصفوه به فإن ذلك دون ما هو عليه ودون ما يوصف به لا تبلغه أوهام ولا تخيرات ونحو ذلك يقول بعضهم كل ما خطر ببالك من كيفيه في ذات الله وكل ما أحددت به نفسك أو تخيلته أن الله على كذا وأن نسبات الله كذا وكذا فإنه بخلاف ذلك انه مخالفا أي لما تتخيله ولما تتوهمه الأمثال الأوهام أو التخيلات ودليل ذلك قول الله تعالى ولا يحيطون به علم أي مهما فكروا ومهما قدروا لا يحيطون به أي بما هو عليه وبما هو وبصفاته لا يقدرون على أن يتخيلوها هكذا قصرت عنه فطن الواصفين اي فطنتهم أيهم كان ذكاء وفطنه وقوة إدراك ومعرفة لو فكرهم فكر وقال أدركت أن الله على هذه الصفات. على هذه الكيفية أن نقول ليس كذلك كذا لا تتخيله، لا لا تدركه أوهام الواهمين ولا تخيلات المتخيلين. قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. في كلام لشيخ الإسلام رحمه الله يقول وما ذكر في الكتاب من علو الله تعالى من فوقية الله وعلوه لا ينافي ما ذكر من قربه ومعيته فإنه تعالى قريب في علوه يعني مع كونه عاليا فإنه قريب عاليا في جنوه سنوطفه بأنه عاليا مع ذلك إنه قريب من العباد أقربه بالإجابة لقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يا كريم اذكروا انبه الصحابة قالوا يا رسول الله يا كريم ربنا فنناديه ام بعيد فنناديه فنزلت الآية واذا سألك عباديني فاني كريم اجيب دعوة الدعاء اذا دعني فلسى لي وليؤمنوا فيه امان قوله كريم فنناديه أي نسأله شرا المناجآت الكلام الخبي بين أهنين عن بعيد من نناديه بمعنى نرفع الصوت ونناديه بصوت الرفيع لا حاجة إلى ذلك فقد أمر الله تعالى بذكره بذكره في الخفاء. قال تعالى اجعوا ربكم تضرعا وخفيا يعني هل كونكم تخفون دعاءكم تضرعا وخفيا وقال تعالى عن ذكرية اذ نادى ربه نداء خفية أنه تعالى يسمع ولو كانت دعاء خفية وقال الله تعالى واذكر ربك في نفسك الله تعالى يعلم ما في النفوس يعلم ما توسوس به نفس الإنسان في قوله ولقد خلق من الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وفي قوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى يعني الجهر والخفي. ومثل قوله تعالى في أوائل سورة طه وقوله تعالى يعلم السر وأخفى يعلم السر الذي يسره الانسان ويحدث به نفسه ويعلم اخفى من ذلك الذي لم يخطر بباله ولكن علم الله بانه سيحدث به نفسه فالله تعالى قريب بالاجابه عند السؤال بعيد بالتعزز يعني بالارتفاع لا ينال لا يصل إليه الواصلون آلان على عرشه أباءا من الخلق اجمعوا بين هذين العلو والبينونة وماذا أباء يعني متميز من الخلق ليس مختلطا بالخلق ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته فلا بد من أي يقر المسلم بأنه بائرا من خلقه يعني أنه منفصل عن المخلوقات ليس المخلوقات مختلطة بالخلق على معتقد الحلولية ذكر أن أباض السلف أتي بالزنديق متهم بالزندقة فأمره أن يحبس إنك عليه صفات الله تعالى فأظهر التوبة فأتوا به إله وقال اختبروه أتوا اتقر أن, ان الله تعالى على عرشه ابائن من خلقه فقال اقر بان الله على عرشه ولا ادري ما بائن من خلقه فقال ردوه الى السجن فانه لم يتب يعني انه يفهم العربية ويفهم كلمه بائن بائن يعني مفصل ومتميز وغير مختلط هكذا كذلك انه تعالى موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود هكذا ايقر على السنة بكل ذلك هناك من بالغ في ذلك بالغ في النفي من أغلاط الفلاسفة الذين ينفون في الدين فيقولون لا موجود ولا معدوم إذا إماه الشيء الذي ليس بمعدوم ولا موجود هذا المستحيل مستحيل أن الشيء لا يكون موجودا ولا معدوما بل إما يكون موجودا محسوس. وإما ان يكون معدوما مفقودا الله تعالى موجود ردا على من انكر وجود الرب تعالى وليس بمعدوم رد على من يقول انه معدوم وليس بمفقود رد على من يقول انه لم يكن موجودا بل هو مفقود اي وكل ذلك مما يجب اعتقاده على المسلم يجب على المسلمين ان يؤمنوا باسماء الله تعالى و حتى يكونوا من المؤمنين المصدقين المتبعين و في بهذا والله احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول السائل من حرم الصناعات المباحه ألا يعد محرما لما أباحه الله عز وجل ذكرنا أن هذه الصناعات منها ما هو أن يستعمل في الخير ومنها ما يستعمل في الشر ومنها ما يسلف ان يكون عناف أن عن ضرر لما ظهر المذياع الذي هو الراديو انكره كوم ونفروا منه ثم بعد ذلك اذكروا اذا الذين تركوه هم الاخيار ولم ينتهوا به واقتناه الاشراف وصاروا يستعملونه بالغناء والمجون ونحو ذلك فعند ذلك قالوا ألا بد أن نرخص فيه حتى ينتبع به الأخيار بدل ما يستعمله الأشرار كذلك الكثير من الصناعات فيها خير فالذين يحرمونها يحرمون ما أحد الله, الله. يقول غفر الله لكم هل يمكن أن نقول إن الله عز وجل في كل مكان بعلمه لا بذاته أن الله تعالى عالم بكل شيء وأنه كل مخلوقا بإلمه وبهيمته وبإكتلاعه وأما ذات الله تعالى فانه على العرش فوق عباده احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول ما حكم من انكر السحر او انكر العين هذه اشياء واقعيه التي ينكرها ينكر اشياء محسوسه يمكن ان هؤلاء قد يكونون معذورين المعتزله أنكر السحر وذلك لأنهم احتى أن تعلمهم خافوا أن يرد على المعجزات قالوا لو كان هناك سحر لا بمعجزات الأنبياء إذا أنتروه مع كونه واقعيا ومع كونه مذكرا في القرآن فيتعلمون انه ما ضعيف هالكون به بين المرء والزوجه أكذلك كثير انكروا العين ذكروا أن احد العلماء عالم مشهور انه انكر العين وقال لو كانت ثابته لأركن الآئن إلى اليهود يعينهم ويحط صناعاتهم ويصيب رجالهم وأفهتهم بالعين ونهو ذلك لكن العين ثابتة ثابتة ضررها بالأدلة ومن حيث الواقع. يسال غفر الله لكم ويقول ارجو من سماحتكم بيان وجه الاستدلال في قوله عز وجل فلما اسفونا انتقمنا منهم على ان الله تعالى ياسف اي هذا اسفه الشده في الغضب او الشده في الوفق يوصف الله تعالى بذلك ولا يكيف الان نسيت كيفيه ذلك يسأل غفر الله لكم يقول ما حكم من لم يثبت القدر من أنكر القدر فإنه قد أنكر ركن من أركان الإيمان إذكرنا أن القدر إياك اسمان الأول الذين ينكرون العلم ويقولون إن الله تعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع. الذين الثاني الذين يمشرون القدرة ويقولون إن الله لا يقدر على كل شيء لا يقدر على أفعال العباد ونفيها فمن أنكر ذلك كله فقد تنقص الله أسئلة متعددة يسأل أصحابها عن حكم حجز الصف الأول قبل الصلاة إذا كان الذي حجزه في المسجد أو قريب منه أو ذهب مثلا يجد ذنوبه فلا منع أما إذا كان من الذين يحجزونه ثم يذهب إلى بيته أو لأنام أو إلى وظيفته أو إلى دكانه أو إلى مصنعه فلا يجوز ومن عرف بذلك أزيلت جادته ونهوها هذه أسئلة عبر الشبكة غفر الله لكم يقول السائل هل يجوز أن آخذ إجازة انقرارية من أجل أداء العمره لا لا ذلك جائز ألي أن هذه الإجازة من حقوق الموظفين فإذا كانت حقه كما في نظام الموظفين فانه ياخذها و ياخذونها حتى لا تموت بعضهم ياخذها ويجلس يجلس يأخذها بعضهم ياخذها و الى الخارج قال يسافر الى بريطانيا و الى ايطاليا و نحو ذلك و يأخذها ياخذها وهذا هذا عمل السؤال الاخر عبر الشبكة يقول سماحة الشيخ ظهر في الأسواق الآن هواتف نقالة جوالات مطلية بالذهب فهل يجوز أن تقتنيها المرأة؟ نرى أنها لا يجوز ولو كانت المرأة يذكر أن الأواني المطلية بالذهب لا يستعملها الرجال ولا النساء الأواني المراه تستمع تستعمل الحلي كالخواتيم والاقراط في الاذن والقلائد الرقبه يعني والاسوره التي في الذراع هذه تستعملها اما الاواني فلا يجوز سؤال عبر الشبكه ايضا غفر الله لكم يقول السائل سماحه الشيخ ماذا يترتب على القول بخلق القرآن يترتب عليه انكار أن الله متكلم، وذلك انكار لصفة كمال لأنهم إذا قالوا ان الله لا يتكلم احتج عليهم القرآن فيقولون القرآن مخلوق هذا بمعنى انه ليس كلام الله فيتنقصون الله يكون ذلك غاية التنقص غفر الله لكم مبارك فيكم يقول السائل أرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم القات وأن تذكروا لنا ابيات حافظ الحكم فيه إذا شكنا هذا نبات ضار وأنه لما فشأ يكثر اجتماله وأكلف الناس كثيرا أموالهم في أكله من غير أن يكون فيه منفعة بل فيه مضرة وأسئل عنه الحافظ الحكمي فنظم فيه أبياتاً وإلى أحفظها ولكن يقول فيها بصفته إن جاءهم وهمها الوسطى يضيعها أو مغرب بعيشة أن قط لم ياتي وإن أتاها فمع سهو ووسوسة يعني أنه قريب من الإسكار أو من التخجير أو نحو ذلك تراجع في ترجمته أحسن الله عليكم وبارك فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين